كبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيطلع نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من